وفيما يلي نعرض واحد نماذج لايك المخدعين المضللين الذين ألقى القبض عليهم مؤخرا في ميدان المواجهة وتبرز إلى أي مدى خيم الجهل والضلال في رؤوس هؤلاء وتكشف حقائق التعبيئة العنصرية المتطرفة. أبو فيج محمد حسين من فيني ما من راجح ح راجح أين تم القبض عليك؟ سعد هنا. وين؟ كان معك قطعت. أي بندقية سلاح شخصي؟ أي يعبه؟ استاقرون. أمم. من لماذا تعذذي على أبناء القوات المسلحة ولا؟ أنا واجد الذي في الحارة، واجد الذي هنا. مستعدين ما قالت له يعني ويش؟ ما رايك صح؟ آه. أصحابها. سيدي حسين بيّن بخطاهم سيدي حسين لأسب أنا يمكنني وأسب طيب أن ترضي عنه مم. لا كابا أنا مرضي عنه كابا هاكا هاكا عائشة رضوان الله علي كعثة الإمام علي وانت اري كعثة حاربة امرأة والله هي امرأة قالت الإمام علي متى انضميت الى صفوف المتمردين؟ انضميت من الحين سنة كذا سنتين ايش الاذكار التي اقتنعت منهم وجعلتك من كبار المتمردين؟ اقتنعت الملاجم وقادي تنعت الواحد دهض الحين ده هنا مقتنع يعني عشر حاجه انها لا تصلي انها تكتع راجي يعني انقريت الملاجم؟ ما هي مشكلة طيب ايش رأيك؟ عبد المجيد السنداني تسمع عنك؟ لا انا عرف له ما تعرف عبد ما أعرف الإمام الشوقي، ولا عباس المي، العلامة محمد العمرة، عرف سيدي بدر، سيدي عبد الملك، أجل. سيدي حسين، سيدي أحمد الصباح لهذه رسول الله وسيد حسين واحد، ما أبيش أي خلاف.